Oh, oh, الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك زماني كله الحب كله كله حبيته فيك الحب كله وإزاي ماني كلو Yeah. Habibi يا ملاك أحلامي أحلامي يا روحي قلبي يا أحلامي أحلامي يا روح ألم يا روح ألم أنا كنت إيه قبل ما شوف أنا كنت إيه كنت إيه وكنت Bye. قلبي بيدق تو حس ناديت ناديت يا دنيا قلبي بيدق تو يا دنيا وحبي وحبي